يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أنت علام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 وَإذ أَوْ حَتُ إِلَى الحَوَارينَ أَنْ آمابِنُوا بِي وَبَِسُولِ قالَاُ آممَن قالَا آممَن وَسْحَذ بِ بأن إذ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كنتم قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تَمّ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإني أعذبه, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بِنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّهِ الناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت ان كنت قلت ان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 فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك اِنْتَ اوَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ